Bismillahirrahmanirrahim. Ida sementara, shakat wa adnet lirabbihaa wa hukat. Waida al-ardu muddat wa alqat ma fihaa wa takhlat wa adnet lirabbihaa wa hukat. Ya ayuhail-Isan, innaka kadih